Book 2 Осем десет и четири أربعة وثمانون Мина во време Четири الماضи, أربعة Чета يقرأ يقرأ اس جيتوخ. لقد قراتو للتو لقد قراتو اس رومان لقد قرأت كل الرواية لقد قراتو كل الروايه разбирам يفهم يفهم اس رزبراخ. لقد فهمت للتو لقد فهمت اس разбрах لقد فهمت كل النص لقد فهمت كل النص يجيب يجيب اس أتقوله. لقد اجبت للتو لقد اجبت اس اتغواريه على لقد اجبت على كل الاسئله لقد اجبت على كل الاسئله знаю това هذا لقد علمت هذا للتو انا اعلم هذا هذا аз pisja اكتب هذا لقد كتبت هذا للتو انا اكتب هذا لقد كتبت هذا اس تشوام توفا اس تشو هذا لقد سمعت هذا للتو انا اسمع هذا لقد سمعت هذا اس دوناسيم صدوناسخ تو انا أحضر هذا لقد أحضرت هذا للتو انا حضر هذا لقد حضرت هذا أ ن تو نخ تو انا أتي هذا لقد أتيت به هذا للتو انا اتي بهذا لقد أتيت بهذا اس كوبو وام توفا اس اشتري هذا لقد اشتريت هذا للتو انا أشتري هذا لقد اشتريت هذا اس това аз انا اتوقع هذا لقد توقعت هذا للتو انا اتوقع هذا لقد توقعت هذا аз обяснявам انا اشرح هذا لقد شرحت هذا للتو انا أشرح هذا لقد شرحت هذا أس بوزنافم توفا أنا أعرف هذا لقد عرفت هذا للتو أنا أعرف هذا لقد عرفت هذا